عباد الله مازلنا نسير في س ي ر ة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن دروسنا ا ل م س ت ف ا د ة منها ب غ ي ة ا ل ت أ س ي لا ل ت س ل ي رزقني الله و إ ي ا ك م حسن الاقتداء به في القول والعمل ولقد كان لهذه ا ل س ي ر ة ا ل ع ط ر ة وتلك ا ل أ ش ر ط ة ا ل م س ج ل ة عنها أ ث ر طيب في نفوس الناس ليس في هذا البلد فحسب بل وفي خارج هذا البلد فمنذ كنا نتناولها في مسجد أ م اذينه وقد أ ك م ل ن ا ه ا بحمد الله هناك حتى بلغت اعداد جمعها 186 وقد كان ي أ ت ي ن ي أ ك ث ر من م ر ة من يدعوني لخارج هذا البلد م ت أ ث ر ي ن بخطب ا ل س ي ر ة وعلى وجه التخصيص ضمن حديث اليوم من تلك الولايات ا ل م ت ح د ة في هذا العالم الغربي كانت قد وصلتهم هذه ا ل أ ش ر ط ة ف ت أ ث ر و ا بها وكم حدثني إ خ و ا ن لنا هنا ممن حملوا هذه ا ل أ ش ر ط ة إ ل ى تلك البلاد وكانت توجه لي ا ل د ع و ة تلو ا ل د ع و ة ل ز ي ا ر ة تلك البلاد ونشر س ي ر ة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا ا ل أ س ل و ب الذي عرف الناس على أ س و ت ه م ا ل ح س ن ة ولم تكن تتيسر الامور ومن نفس المنطلق كانت زيارتي إ ل ى إ ي ط ا ل ي ا مرتين في عامين متتاليين وتقدير العزيز العليم منذ أ ي ا م ق ر ي ب ة هيا الله ا ل أ س ب ا ب و إ ن ي عازم على ز ي ا ر ة الولايات ا ل م ت ح د ة في جمعتنا ا ل ق ا د م ة إ ن شاء الله تعالى ولما علم إ خ و ا ن ك م عن هذا السفر القريب طلب إ ل ي غير واحد أ ن أ ق د م خ ط ب ة في ا ل س ي ر ة لم ي أ ت ي ذكرها بعد هي صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل خ ل ق ي ة يعني صفات جسده الشريف صلى الله عليه وسلم إ ذ كان شخصا مميزا و خ ل ق ة م م ي ز ة من بين الناس و إ ن كان نبينا صلى عليه ربنا قد ذكر في الحديث الصحيح أ ن يوسف عليه السلام اوتي شطر الحسن أ ي نصف الجمال فقال أ ص ح ا ب ه رضي الله عنهم أ ج م ع ي ن أ ي أ ص ح ا ب نبينا قالوا لان كان يوسف قد اوتي شطر الحسن فان نبينا صلى الله عليه وسلم اوتي الحسن كله فكان أجمل خلق الله على الإطلاق مع الكمال الله الإطلاق أجمل مع خلق على ليس جمال دون كمال فالجمال دون الكمال لا يكون م ي ز ة فرغب إ ل ي إ خ و ا ن ك م أ ن أ ق د م هذه ا ل خ ط ب ة ب ت ك و ن بين يدي هذا السفر الذي قد يطول شيئا ما فتكون مسك ختام ل أ ن ا ل أ ع م ا ر بيد الله ن س أ ل ه أ ن يجمعنا من جديد على أ ح س ن حال إ ن شاء الله تعالى ف إ ن ي مقدم هذه ا ل خ ط ب ة وحتى نوفي الموضوع حقه في تتابع ا ل س ي ر ة لقد انتهى دين الحديث في جموعتنا ا ل م ا ض ي ة في ب د ا ي ة العام الثالث ل ل ه ج ر ة وبينا حالتين أ و واقعتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ح د ا ه م ا طلبوه من أ ص ح ا ب ه أ ن يريحوه من كعب بن ا ل أ ش ر ف عظيم بني النظير و ا ل ث ا ن ي ة موقفه مع دعسور ذلك الذي تجمعت بعض قبائل غطفان تحت لوائه لغزو ا ل م د ي ن ة فعندما قدر عليه عفا عنه فاسلم قومه ا أ ي عند ح ج ة الوداع عندما نصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أ ح ر م وراه أ ص ح ا ب ه وكان قد أ ع ل ن من أ ر ا د أ ن يحج ف إ ن رسول الله حاج ل ي أ خ ذ و ا عنه مناسكهم فراه الناس آ ن ذ ا ك كما يقول عبد الله بن عباس حين استوى على ناقته وكنت رديفه فبين يديه مد بصري من الناس وعن يمينه كذلك وعن شماله كذلك ومن خلفه كذلك وقد أ ح ر م فراوه على كمال خ ل ق ت ه وجماله بلباس ا ل إ ح ر ا م فوصفوه في ح ج ة الوداع أ ك م ل وصف هنالك ا ن ت س ت أ ت ي هذه ا ل خ ط ب ة وللظروف التي ذكرنا ف إ ن ي مقدمها إ ل ي ك م ا ل آ ن فنقول صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم تقسم إ ل ى قسمين رئيسين ي الصفات ا ل خ ل ق ي ة والصفات ا ل خ ل ق ي ة أ م ا ا ل س ي ر ة فكلها رشح من صفاته ا ل خ ل ق ي ة كيف تعامل مع الناس كيف دعا إ ل ى الله كيف ر ب ه م كيف كان ا ل ق د و ة ا ل ح س ن ة كيف كان في ح ا ل ة الرضا في ح ا ل ة الغضب في ح ا ل ة ا ل ش د ة في ح ا ل ة الرخاء كل ذلك رشح من م ع ي ن أ خ ل ا ق ه صلى الله عليه وسلم ف إ ن أ ر د ن ا أ ن نجملها بنص صحيح صريح نقول ليس بعد كتاب الله ولا قبله نص أ ص د ق و أ ج م ع من ذلك قال تعالى و إ ن ك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم ف أ ي شيء يعدل هذا الوصف وعندما سئلت أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة عن أ خ ل ا ق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه ا ل ق ر آ ن فهذا ا ل ق ر آ ن بين أ ي د ي ك م ف ق ر ؤ و ه تعرفوا اخلاق نبيكم وسيرنا هذا المتواصل ب ا ل س ي ر ة يبين لنا مكارم أ خ ل ا ق رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي س ل م و نرجو أ ن نقتدي بها حسن الاقتداء وكان الهدف من تناولنا ل ل س ي ر ة هو هذا المعنى بالذات أ م ا الجانب ا ل آ خ ر من صفاته فهي الصفات ا ل خ ل ق ي ة اي صفاته ا ل ج س د ي ة التي لا يمكن أ ن تكون تحريعا في يوم من ا ل أ ي ا م ولا يلزم العبد بالاقتداء بها ولكن ينبغي أ ن نعرف كيف كانت ش خ ص ي ة نبينا صلى عليه ربنا ولو أ ر د ن ا أ ن ن أ ت ي ب ا ل أ ح ا د ي ث نصوصا يطول بنا المقام فجماع تلك ا ل أ ح ا د ي ث سواء من الصحيحين أ و أ ص ح ا ب السنن أ و المسانيد كل ذلك يروي بعضها جوانبا والبعض ا ل آ خ ر جوانبا من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعها وبسط القول بها صاحب كتاب التاج الجامع ل ل أ ص و ل في أ ح ا د ي ث الرسول المجلد رقم ثلاث ص ف ح ة مئتين واتنين وثلاثين عند باب اوصاف جسمه الشريف صلى الله عليه وسلم. وأيضا بسط القول بها و أ ج ا د و أ ح س ن صاحب كتاب الشفاء القاضي عياض ف ا ن حصل على أ ح د الكتابين و ق ر أ أ و ص ا ف النبي صلى الله عليه وسلم سيجد أ ن خطبتنا هذه وما وضع في هذه ا ل و ر ق ة خ ل ا ص ة ذلك كله ف أ ق و ل و بالله التوفيق روينا في الصحاح ومجامع السنن كل بسنده عن جم غفير من ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم أ ج م ع ي ن في صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل خ ل ق ي ة ا ل خ ل ق ي ة ليس اي ل ل خ ق ة الخلقية, الخلقية صفات جسده ويجتمع حديثهم في قولنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ف أ ق ر أ الصفات سردا ً ثم أ ت ن ا و ل ه ا شرحا ً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما ً مفخما ً ي ت ل أ ل أ وجهه ت ل أ ل أ القمر ل ي ل ة البدر وكان في وجهه تدوير يفوح منه ريح أ ط ي ب من ريح المسك وكان العرق في وجهه ك أ ن ه اللؤلؤ لم يكن بالطويل ولا بالقصير ربعه يطول من ماشاه أ ز ه ر اللون عظيم الهامه رجل الشعر إ ن انفرقت عقيصته فرق يضرب شعره من كبيه واسع الجبين أ ز ج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أ ق ن ى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم ي ت أ م ل ه أ ش م وهو ليس ل ذ ل ك كس ا ل ل ح ي ة أ د ع ج العينين أ س و د ا ل ح د ق ة في أ ش ف ا ر ه وطف وفي عينيه ح م ر ة لا تفارقه سهل الخدين أ ي أ س ي ل ه م ا ضليع الفم أ ش ن ب م ف ل ج الثنايا كفه أ ل ي ن من الحرير دقيقا م س ر ب ة موصول ما بين ا ل ل ب ة والسره عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك معتدل الخلق ب ا د ن ا متماسكا سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أ ن و ر المتجرد سط العصب ش س ن الكفين والقدمين سائل ا ل أ ط ر ا ف خمصان ا ل أ خ م ص ي ن مسيح القدمين ينبو عنهما ل م ا ء إ ذ ا زال زال تقلعا ويخطو تكفؤا ويمشي هونا ذريع ا م ش ي ه اذا مشى ك أ ن م ا ينحط من ص د ب و إ ذ ا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إ ل ى ا ل أ ر ض أ ط و ل من نظره إ ل ى السماء حسن الصوت في صحل بين كتفيه خاتم ا ل ن ب و ة صلى الله عليه وسلم من ر آ ه بديهه هابه ومن خالطه أ ح ب ه إ ن صمت فعليه الوقار وان تكلم سماه وعلاه البهاء لم ير مثله قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم هذه النصوص جماع عشرات الاحاديث لعلها تزيد على بضع وثلاثين حديثا اخذت من كل حديث ما لم يتكرر في غيره وجمعتها بهذا النص و إ ل ا فكل صفتين أ و ثلاثه ي حديث معنعن مسند مخرج محقق جماعها ما سمعتم ا ل آ ن أ م ا لشرحها كان نبينا صلى عليه ربنا فخما مفخما أ ي عظيم ا ل ج ث ة من راه لا تزدريه العين فخما مفخما مفخما بين أ ص ح ا ب ه أ ي معظما مع أ ن ه عظيم كانوا يعظمونه أ ي ض ا فهو عظيم معظم ي ت ل أ ل ا وجهه ت ل أ ل ا القمر ل ي ل ة البدر واضح جدا فيقول ا ل ص ح ا ب ة كان صلى الله عليه وسلم يرى لنور وجهه ت ل أ ل ؤ في الجدران وتقول عائشة رضي الله عنها كنت أخيط يوما كنت المخيط فسقط الله المخيط المخيط الإبرة عائشة عنها رضي أخيط في يدي أي من ف أ خ ذ ت التمسها فلم أ ج د ه ا فدخل علي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء ا ل أ خ ي ر ة ف أ ض ا ء البيت من نور وجهه فوجدت ا ل م خ ي ر ربنا هذا هو نبينا صلى الله عليه ربنا. وجهه تلألأ القمر ليلة البدر. سئل أصحابه نبينا القمر البدر التابعين هل كان وجه قبل يتلألأ ليلة صلى تلألأ سئل هل رسول الله من الله وسلم السيف كان أبيض مثل قالوا لا بل كان مثل القمر وكان في وجهه تدوير أ ي ليس مستطيلا بل أ ش ب ه ب ا ل د ا ئ ر ة يفوح منه ر ي ح أ ط ي ب من ريح المسك في أ ح د ا ل أ ح ا د ي ث التي أ خ ر ج ه ا البخاري يروي أ ن س ب ن مالك وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أ م سليم قال قال عندنا قال قال ق ا ل يعني نام ق ي ل و ل ة جاء النبي الى بيتهم فاستراح ق ي ل و ل ة قال عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمن و ر أ س ه على و س ا د ة من أ د م فعرق صلى الله عليه وسلم فهبت أ م ي إ ل ى ق ر و ر ة تجمع فيها من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ قال ما هذا يا ام سليم قالت نطيب به طيبنا يا رسول الله ل أ ن ه كان أ ط ي ب من ريح المسك يضعون في ق ا ر و ر ة الطيب عندهم ن ق ط ة من عرق النبي فيصبح أ ط ي ب من المسك يفوح منه ريح أطيب من ريح منه من المسك عند هذه ا ل ن ق ط ة يقول ا ل ص ح ا ب ة رضي الله ت عنهم ا ل ى ع كنا إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نعرف أ ي ن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمشي في طرقات ا ل م د ي ن ة ونتشممها فنعرف في أ ي الطرق مشى صلى الله عليه وسلم و إ ذ ا وضع يده على ر أ س صبي من الصبيان يمسحه تحببا وعطفا يعرف الصبي من سائر الصبيان إ ل ى ن ه ا ي ة اليوم أ ن ه قد مس ر أ س ه النبي صلى الله عليه وسلم لما يفوح من ر أ س ه من طيب ي ف وكان ح ريح ريح منه من م أطيب ا ل س و ك العرق في وجهه ك أ ن ه اللؤلؤ إ ذ ا عرق صلى الله عليه وسلم وسال العرق على وجهه من ش د ة جماله ونور وجهه وبياضه والعرق لا يكون إ ل ا فيه الطيب يكون ك أ ن ه حب اللؤلؤ يتحدر من جبينه صلى الله عليه وسلم وكان يعرق كثيرا ويرونه ا ل ص ح ا ب ة إ ذ ا نزل عليه الوحي يغط غطيطا ثم يعرق عرقا ف إ ل ى أ ف ا ق ه ويقول ا ل ص ح ا ب ة تقول أ ز و ا ج يتصبب العرق من جبينه ك أ ن ه حب اللؤلؤ لم يكن بالطويل ولا بالقصير ر ب ع ة يطول من ماشاه المربوع من ا ل ق ا م ة هو ليس الطويل البائن ولا القصير ا ل ش ا ئ ن ومعنى ا ل ر ب ع هو أ ق ر ب إ ل ى الطول منه إ ل ى القصر ولكن كان أ ص ح ا ب ه رضي الله عنهم فيهم الطويل وفيهم من دون ذلك ف إ ذ ا مشى صلى الله عليه وسلم مع أ ي منهما كانت ه ا م ة رسول الله تكون أ ع ل ى الهامات من دينهم لا يمشي معه أ ح د إ ل ا طاله صلى الله عليه وسلم ربعه يطول من ماشاه أ ز ه ر اللون وهذا أ ج م ل ا ل أ ل و ا ن ليس ب ا ل أ ب ي ض الممهق ولا ب ا ل أ س م ر المائل إ ل ى السواد بياض مشرب ب ح م ر ة يسمى في ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل أ ز ه ر أ ي أ ج م ل لون ك أ ن ه لون الزهور أ ز ه ر اللون عظيم ا ل ه ا م ة أ ي ر أ س ه ضخم صلى الله عليه وسلم وعليه س ل م و لمه و س ن أ ت ي إ ل ى وصف الشعر رجل الشعر إ ن انفرقت عقيصته فرق معنى رجل الشعر أ ي شعره وسط بين الناعم والخشن ليس بالجعد الذي يتكسر ولا ب ا ل ص ب ط الناعم ا ل أ م ل س فهو وسط بين الحالتين وهي أ ج م ل ص ف ة في الشعر ليس السبل الناعم الذي يتطاير بالهواء وليس الجعد المقطط ولكنه الرجل الذي فيه تكسر قليل ولكنه يصبل على الظهر والكتفين رجل الشعر إ ن انفرقت عقيصته فرق أ ي إ ذ ا طال شعره ل أ ن ه لم يحلق صلى الله عليه وسلم شعره في حياته إ ل ا في نسك ومعنى في نسك ع م ر ة أو、حج. حلق ج ح ر أ س ه أ و ل م ر ة بعد أ ن بعث للناس نحن نتناول حياته وكونه رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم أ م ا في سن الشباب وقبل بدء الوحي ولا نقول قبل ا ل ن ب و ة انتبهوا إ ل ى هذه ا ل م س أ ل ة كم يخطئ بها من ا ل د ع ا ة وركاب المنابر و أ ص ح ا ب المحاضرات قبل ا ل ن ب و ة وبعد ا ل ن ب و ة يا له من جهل يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كنت نبيا و آ د م بين الماء والطين كنت نبيا و آ د م بين الروح والجسد كنت نبيا و آ د م مجدول في طينته ثلاث روايات أ ي خلق نبيا من ا ل أ ز ل وهو يتنقل في أ ص ط ا ب ا ل آ ب ا ء هو نبي قال تعالى وتقلبك في الساجدين أي تنقلك في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات في الشريف عليه نبيه تنقلك من نسبه الآباء الطاهرة صلى الله عليه وسلم. فهو وسلم وهو لطفه في ظهر أ ب ي ه نبي وهو طفل في بطن أ م ه نبي وحين ولد نبي وحين ن ش أ صبي النبي ولكن نقول قبل الوحي وبعد الوحي فصفاتنا له في في نسف أحكام بعد أن أوحي إليه وقال للناس إني رسول الله إلا الأول عندما أداء العمرة أن إني له إليه رسول إليكم لم يحلق شعره إلا في نصف الأول عندما عزم على شعره شعره أوحي عزم بعد فمنعته قريش فكان بينهما صلح ا ل ح د ي ب ي ة نحر صلى الله عليه وسلم هديه وحلق ر أ س ه كالحكم المحصر اي الذي احصر عن دخول م ك ة فكان شعره يضرب منكبيه اي هنا فوق الكتفين وهذا كان اطول ما كان ثم قدم ت العام الثاني ف أ د ى ع م ر ة القضاء حسب اتفاق صلح ا ل ح د ي ب ي ة فلم يكن شعره قد طال كثيرا فكان الى شحمه ة أذنين سترون لذلك قرأتوا م م من يقول اذنيه لمة أ يضرب منكبيه ومنهم من يقول كان بين كتفيه اي اطول ذلك كل وصف في ا ل ح ا ل ة التي ر آ ه ا فكان اطول ما كان يوم صلح ا ل ع د ي ب ي ة ثم الى ش ح م ة الاذنين ثم عندما جاء م ك ة فاتحا فبعد ع م ر ة القضاء بعام نقضت قريش عهدها ه الله عليه ا النبي وفتح وسلم ف صلى ل مكة د خ بعدة السلاح على السلاح المغفر رأسه ولكن ي ب س السيد الدر ل ويتوشح و بعد أ ن ق ا م في م ك ة ب ر ه ة شهر أو نيف خرج إ ل ى حنين حين قدمت فوازن وثقيف لغزو م ك ة معركة فكانت حنين التي انهزم بها المسلمون وفروا وثبت صلى الله عليه وسلم يقدم إ ل ى العدو ويعرف بنفسه أ ن ا النبي لا كذب أ ن ا ا بن عبد المطلب حتى ثبت وثبت معه القليل و أ ن ز ل الله عليه سكينته و أ ي د ه بالجنود و ا ل م ل ا ئ ك ة وانتصر صلى الله عليه وسلم وانهزم ا لانهم ن س ل أ أ ع ج ب ت ه م كثرتهم قال تعالى ويوم حنين إ ذ أ ع ج ب ت ك م كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فبعد أ ن انتصر في ح ل ي ن رجع إ ل ى م ك ة ا ل آ ن ليس في حرب ف م ك ة دار إ س ل ا م فلم يدخلها إ ل ا محرم و أ ح ر م من ا ل ج ع ر ا ن ة فدخل محرما فرؤي أ ن شعره صلى الله عليه وسلم يضرب منكبيه ل أ ن ه قد مضى عليه عامين وفي ح ج ة الوداع بعد عامين ونيف كان صلى الله عليه وسلم شعره بين كتفيه وقد ظفره أ ر ب ع ض ف ا ئ ر القى اثنتين على كتفيه بين, بين كتفيه على ظهره واثنتين على كتفيه من ا ل أ م ا م وكان العرب يسمونها غدائر فيقول أ ح ر م ب أ ر ب ع غدائر صلى الله عليه وسلم رجل الشعر إن انفرقت هنا مقدم الرأس أي إذا انفرقت والعقيصة طول هنا إذا عقيصته إن فيها مقدم أي وكان فرق شعره ومعنى إ إن ل سدله سدلا ا إن عقيصته شعره انفرقت فرق يضرب ن كبيه و س ا ل ج ب ي أي عريض ع الجبين أزج الحواجب أزج ن و م الحواجب الزجج هي التي تكون م م ل و ء ة شعرا و ش د ي د ة ثواب الشعر سوابغ من غير قرن الزوابغ هي أ ن تكون م م ت د ة هكذا ف أ ذ ج الحاجبين الشعر كثيف و أ س و د و ك أ ن ه حرف ن و ن من ب د ا ي ة الحاجب هنا إ ل ى آ خ ر طرفه يغطي طرف العين من هنا أذج أقرن الأنف الذي وهذه الحواجب الحواجب حاجبيه جميلة سوابغ من غير قرن. القرن فلان هنا العينين العرب يلتقي ليست هو فوق وصفهم بين غير من قرن عند في شعر صفة اما من غير قرن زج وسوابه من غير قرن فهي اجمل ص ف ة ك أ ن م ا رسم رسما صلى الله عليه وسلم بينهما اي بين حواجبه هنا بين بينهما عرق يدره الغضب اي عرق في الجسم فيه دم اذا غضب در بمعنى ا م ت ل أ من در ا ل د ر ع اي ا م ت ل أ دما فاصبح العرق بينا واضحا لونه يميل الى الزراق او السواد من ش د ة الغضب فاذا در هذا العرق بين عينيه علموا انه غضب صلى الله عليه وسلم بينهما عرق يدره الغضب العرب يدره العرنين العرنين جميلة في اقنى للانف والقنى تعارفها اسم اجمل صفة في الانوف عرق صفة صفة وهو طول في ا ل أ ن ف مع ا ح د ي د ا ب في وسطه و د ق ة وارتفاعه في أ ر ن ب ة ا ل أ ن ف هنا بعض الناس تكون أ ن و ف ه م كلها م ر ت ف ع ة س ح ب ة و ا ح د ة هكذا يقال أ ش م العرنين أ ي أ ن ف ه مرتفع أ ش م فهو صلى الله عليه وسلم كان فيه القنا أ ي ا ل ا ح ت د ا ب أ ق ن ى العرنين له نور يعلوه اي نور على أ ن ف ه يحسبه يتأمله من لم القنا من ي س بذلك ل ا أ ج م ل من الشمم كس ا ل ل ح ي ة أ ي ك ث ي ف شعر ا ل ل ح ي ة إ ل ى أ و ل صدره صلى الله عليه وسلم كس ا ل ل ح ي ة أ د ع ج العينين والدعج معناه ش د ة سواد ا ل ح د ق ة مع ش د ة بياض ما حولها أدعج العيني أ س و د الحدقة ح د ق ت ه شديدة ا ل س و ا د ف ي أشفاره و ط ف والأشفار ا ل هي هذه ج ف و ن ف ي ا ل ل غ ت ن ا العامة التي ينبت عليها ينبت الشعر و ب ع ض الناس ي ط ل ل ق ا أ ش ف ا الشعر ر على و ه و ليس كذلك ل ا أ ش ف ا ا ر م ن ب ت و ا اسمه ا ل ل ش ع ر أ د ا ف فكان صلى الله صلى عليه و س ل م في أشفاره و ط ف اي هذه منابت الشعر م ل ت ف ة هكذا الى الخارج والشعر طويل غزير يصل الى اول ا ل خ د ف اسود ا ل ح د ق ة في اشفاره وطف وفي عينيه ح م ر ة لا تفارقه عند ض ي ا ض عينيه هكذا ح م ر ة لا تفارقه وبها تعرف بحيره ة ا ل الراهب ن ي عليه صلى الله وسلم وقد السيرة بدايتها على النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ح م ر ة لا تسارقه سهل الخدين أ س ي ل ه م ا وسهل الخدين هو الذي خده مستقيم ليس فيه العظم الناتئ ولا التجاعيد ولا ك ث ر ة اللحم فهو قليل اللحم رقيق ا ل ب ش ر ة سهل الخدين أ ي جميلهما ضليع الفم أ ي واسع الفم الضلع معناته السعه ضليع الفم أ ش ن ع ثلج الثنايا نحن نصرف ك ل م ة أ ش ن ب ضليع الفم أ ش ن ب م ف ل ج الثنايا ا ل ت ف ل ي ج هو هذا الفراغ القليل بين ا ل أ س ن ا ن في ا ل م ق د م ة فيقال مفلج الثنايا اي ليست اسنانه م ر ك ب ة او متلاصقه ة ب ع ض ا على بعض وهذه خ ل ق ة وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن تفليج الاسنان فيما نهى بحديث لعن الله ا ل و ا ش م ة و ا ل م س ت و ش م ة و ا ل و ا ص ل ة و ا ل م س ت و ص ل ة و ا ل ف ا ل ج ة و ا ل م ت ف ل ج ة اي الذي يعمل بالطب الحديث يعمل وسائل ليفرق بين أسنانه حتى ت كفه و ن أجمل هذه ص ة م ن ي ع ن ه الين أن ي ع م ه ا الإنسان أما ف الخلقة ولولا جمالها ما ا جميلة ل صفة فهي سعى ا إليها طبيا س من ف ل ل ج ا س الحرير ي ص الله ا عليه وسلم كفه ألين ل كفه من、الحرير. عدد من ا ل ص ح ا ب ة فيما استقرات وجمعت لكم ب ا ل أ م س من الصحاح والسنن ك ل يقول ما لمست شيئا أ ن ع م ولا أ ط ي ب من كفه صلى الله عليه وسلم إ ن كنا لنسلم عليه فنقبلها ثم ن أ خ ذ يده فنضعها على وجوهنا وعلى صدورنا. فنجد بردها في صدورنا وريحها ع ل ى ص د و ن فنجد ا بردها صدورنا و ر أ ط ي ب من المسك, من المسك. من المسك. إلى أن يتجاوز إلى السرة يتصل بالعانة دقيقة المسربة أن أن أي كان شعره دقيقاً كأنه كان يتجاوز دقيق دقيقاً شعره خطٌ متصل بين من الصدر الثديين إلى أول العانة دقيقة المسربة موصول ما بين أ و ل ا ل ع ا ن ة د ق ي ق ا ل م س ر ب ة موصول م ان ب ي السرة واللبة ما ب ي ن اللبة و ا عاري ا ل ل س ر ة ي ث د ن والبطن سوى و ما عندما ذلك من أحرم أ ر هناك و ك ا ك ث ي ر ما ي و ن ب إ ز ا ر فإذا كان ع ل ي ه د ا ء نزعة لا سيما ويعمل ه و معهم في حفر الخندق وفي بناء المسجد حفر معهم في الخندق فكانوا إ ذ ا ارادوا ان ي أ خ ذ و ا عنه ق ف ة التراب او الحجر يقول دعها وخذ غيرها دعها واخذ غ يقول ر ه ا ي انا لننظر الى بياض ي كحه صلى الله عليه وسلم أي بطنه من تحت الغبار ر فرعوا صدره ولا سيما وهو محرم عاري البطن والصدر مما سوى ذلك أي ليس على صدره شعر على ولا وهو سوى وبطنه سيما البطن ذلك ليس اي ي مما ك ث وهذه ص ف ة ينبغي أ ن نعيها ل أ ن ضدها على ا ل س ن ة العوام من غير فقه يقول بارك الله بالرجل الشعور لا ليس, نصا شرعيا ليس نصا شرعيا لو كانت بركة ما حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هي صفة خلق في الناس منهم كثيف الشعر ومنهم قليل فكان لا يوجد على وطنه شعر إلا هذا الاتصال الثديين نصا شرعيا كانت باركة ما حرمها أما فكان هذا هي في كثيف يوجد بين منهم ومنهم ووطنه من صفة صدره شعر الى السرة الى أول العانة ويسمى ل العانة و ا ل م س ر ب ة موصول ما بين ا ل ل ب ة و ا ل س ر ة عاري ا ل س د ي ي ن والبطن مما سوى ذلك اي من الشعر معتدل الخلق اي متزن عظم راسه مع عظم كتفيه مع جسده معتدل الخلق ليس له كرش بارز معتدل الخلق بادنا متماسكا اي ج سواء د ه حضلاته ممتلئ م ت ة م م ت س ليس جسده الناس متماسكا س ك كما تكون لبعض الناس الكروش ا رطا او الهزل بادنا لبعض و البطن والصدر بطنه لا يخرج عن صدره مستوى الصدر والبطن سواء、هكذا. سواء والبطن والصدر الصدر هكذا البطن عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين اي عريض الكتفين صلى الله عليه وسلم ضخم الكراديس الكراديس جمع كردوس والكردوس هي رؤوس العظام التي تكون ب ا ل أ ك ت ا ف أ و عند المرافق أ و عند ركب الرجلين ضخم الكراديس أ ي ممتلئ ضخم الكراديس أ ن و ر المتجرد وهذه م ع ج ز ة كانت فيه صلى الله عليه وسلم معنى أ ن و ر المتجرد كلنا يعرف ب أ ن وجه الرجل وكفيه وربما شيء من ذراعيه تكون م ك ش و ف ة أ و قدميه للذي لا يلبس الحذاء الحديث ممن كان يلبس الزربولا أ و ما يسمى ا ل ح ف ا ي ة والشبشب اليوم ف إ ذ ا تعرضت هذه ا ل أ ج ز ا ء إ ل ى الشمس والغبار والهواء كل واحد فينا عندما يكشف عن يديه ل ي ت و ض أ يرى الفرق بين لون الكف ولون هذا الساعد والذي يلبس نصف الكم بالصيف يشعر كم الفرق بين لون ذراعه من هنا الذي تعرض للشمس والغبار وبين عضد يده من هنا كان كان وكفيه كشف كله الله إذا وذراعه ما وما واحد لا يتغير. أي الشمس لا لون وبطنه منه لون صلى عليه وسلم وجهه ظهر به تعرى يتغير أي تؤثر وعوامل ا ل ت ح ص ي لا تؤثر به انور المتجرد اي جسده كله لون واحد منور لا تجد فيه لونين انور المتجرد ص ب ط العصب شفن الكفين والقدمين اي عظيمهما طويله الاعصاب و الكفين والقدمين ممترئات ضخمات شثن الكفين والقدمين معنى يدين والرجلين سائل الاطراف معنى سائل الاطراف اي طويل الاصابع يدين والرجلين. خمصانا ل أ خ م ص ي ن ص ف ة يعرفها كل من دخل في الجيش عند الفحص الطبي يجعلونه يخلع حذاءه ويدعس على ا ل أ ر ض ليرونه هل هو عنده خمص في القدم أ ي جسر مرتفع هكذا أ م أ ن ه مبسط الساقين أو القدمين من ا ل أ س ف ل فالمبسط لا ي أ خ ذ و ن ه ل ل خ د م ة ا ل ع س ك ر ي ة ل أ ن ه يتعب في المشي ومن كان لرجله جسر يقال له أ خ م ص أ ي له خمص في القدم أ خمصان ل ق د م ي من تحت أسفل القدمين. خمصان الاخمصين ق د م م ي ن خ ص ن ا ل أ أ ي من أ ج و د ا ل أ ق د ا م ما تساعد على السير وجمال في الخلقه خمصان ا ل أ خ م ص ي ن معنى س ي القدمين ح م مسيح القدمين ليس مبسط أ س ف ل القدم, أي ظاهر القدم س ه ل ة م م س و ح ة ليس فيها التجاعيد ولا ا ل خ ش و ن ة ينبو عنهما ل م ا ء أ ي يسيل عنهما ل م ا ء ب س ه و ل ة إ ذ ا زال زال تقلعا كم حاول أ ص ح ا ب ه أ ن يقلدوه في مشيته فلم يستطيعوا وفطر الله بضعته ف ا ط م ة الزهراء وقد أوضحنا دون أو خلقة أنها أبيها كانت هذا له في تكلف تمشي مشية أبيها دون تصلع أو تكلف. كانت له مشية مميزة خطبة خلت تصلع لا يمشيها أ ح د في العرب أ ب د ا ولا أ ح د يستطيع تقليدها صفاتها ك م اذا تسمعون إ زال زال تقلعا ك أ ن م ا ينقلع من ا ل أ ر ض وينحط م ر ة واحده ة إذا كالذي زال زال تقلعا ويخطو تكفؤا ز ل طريق ويخطو يكون و يمشي في, في طريق منحدر فكيف يكون في منحدر يهوي ويتكفأ إلى الأمام زال تقلعا ويخطو تكفؤا ويمشي هونا لا يسرع في مشيته ولكنه ذريع ا ل م ش ي ة اي فحجته ط و ي ل ة لا يعرف م ش ي ة التخلع والتقصع و ا ل م ت ي ط ا ع التي يمشيها شباب هذا العصر لا تدري اهو يمشي ام يرقص ام يعزف كانت مشيته م ش ي ة رجل صلى الله عليه وسلم يمشي هونا ذريعا ل م ش ي ة اذا مشى ك أ ن ما ينحط من صدب ك أ ن م ا هو ينزل من نزول أ و على سلم يهوي إ ل ى ا ل أ ر ض هويا ك أ ن م ا ينحط من صبب و إ ذ ا التفت التفت جميعا أ ي إ ذ ا ناداه أ ح د أ و شده ح ر ك ة أ و صوت لا يلتفت التفاتنا هذا لا يعمل ب ر أ س ه لك بل يقف ويستدير كاملا ويلتفت لا يعرف الالتفاتات ولا خ ا ئ ن ة ا ل أ ع ي ن الغمازات اللي بيضربوها الناس اليوم إ م ا استهزاء ا و إ م ا إ ش ا ر ة أ و لمزا إ ذ ا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إ ل ى ا ل أ ر ض أ ط و ل من نظره إ ل ى السماء هذا دليل الخشوع و ا ل س ك ي ن ة والوقار لا ي ج و ر في نظره في الناس هكذا وهكذا أ و في البيوت أ و في الطرقات كما نصنع اليوم لا إلا قرأناها ولا رقما إلا حسبناه ولا منظرا إلا شاهدناه ولا يافطة قرأناها رقما حسبناه منظرا شاهدناه عارية ندع إ ل ا تتبعناها ونقول لك ا ل ن ظ ر ة ا ل أ و ل ى نظره إ ل ى ا ل أ ر ض أ ط و ل من نظره إ ل ى السماء حسن الصوت في صحل أ ي صوته حسن وفيه صحل أ ي فيه بح ليس رنانا عاليا يزعج الاسماع حسن الصوت صوته جميل فيه ر خ ا م ة ولكن في صحل أ ي فيه بحه خفيفه اذا تكلم وسمعه المرء ل أ و ل م ر ة يظن أ ن في صوته ب ح ة وهي الصحل ص ف ة ج م ي ل ة في ا ل أ ص و ا ت عند العرب حسن الصوت في صحل بين كتفيه خاتم ا ل ن ب و ة وهو من العلامات التي استدل بها أ ي ض ا ب ح ي ر ة الراهب ومن بعده سلمان الفارسي على صدق نبوءه النبي لأنه هكذا منعوت عند أهل الكتاب منعوت عند هكذا بين كتفيه خاتم ا ل ن ب و ة اما معنى خاتم ا ل ن ب و ة ولم نكن قد وصلنا اليه الان لا بد من ذكره خاتم ا ل ن ب و ة ع ب ا ر ة عن نتوء اي بروز في لحم ظهره صلى الله عليه وسلم بين الكتفين اقرب الى الكتف اليسرى هنا تحت الغضروف هذا يعني تحت الكتف قريب من وسط الظهر عند العمود الفقري لكن من ت ع م ل ه يجده اقرب الى اليسار منه الى اليمين لان وسط الظهر عند العمود الفقري فهي على يسار العمود الفقري تحت غضروف الكتف الايسر لحم ناتئ له ع د ة اوصاف عدد الاحاديث التي ذكرت خاتم ا ل ن ب و ة احصيتها بالامس ث ل ا ث ة عشر حديث ثلاثة عشر حديث كل حديث يصفها بشيء أ ي كل صحابي ن عندما راى وصفه بما تراعى له في ذهنه بعضهم قال ك أ ن ه ب ي ض ة الحجل ك أ ن ه ا ر ك ب ة المعز ك أ ن ه الجمع بعضهم قال ك أ ن ه الزر بعضهم قال ك أ ن ه ا جمع توالي ه جماع وملخصه اللحمة ذلك ملخصه نتوء في、اللحم. عليه شعرات السود من ت أ م ل ه ا تماما ب د ق ة نظر وجدها تعطي ك ل م ة ت ق ر أ منصور تقرأ منصور أ ي أ ن ه منصور مؤيد من قبل الله وقد خلط بعض ا ل ر و ا ة في ا ل س ي ر ة بين خاتم ا ل ن ب و ة وبين خاتمه صلى الله عليه وسلم م عندما الملوك والعظماء يدعوهم الإسلام الملوك م الذي اتخذه أراد يراسل قالوا يا الله لا تقبل كتابا إلا إلى صلح له رسول تقبل حديدية ت بعد أن إن و فاتخذ, لك خاتماً. فاتخذ خاتما من ا ل ف ض ة فيه سطرين مكتوب محمد رسول الله محمد رسول الله خلط بعض رواه ا ل س ي ر ة بين هذا الخاتم وبين خاتم ا ل ن ب و ة فقالوا مكتوب في خاتم ا ل ن ب و ة سطرين محمد رسول الله هذا ليس صحيح لو كان ذلك كذلك لعرفوه في الصغر فهي ت ق ر أ واسمه واضح محمد رسول الله لا يستطيع احد ان ينكر رسالته لكنها كانت ع ل ا م ة لا يعيها الا اهل العلم من اهل الكتاب بين كتفيه خاتم ا ل ن ب و ة من راه بديهه هابه اي من راه لاول و ه ل ة يهابه لان له ه ي ب ة صلى الله عليه وسلم ومن خالطه احبه أ ي عندما يتعرف عليه ويجالسه تزول هذه ا ل ه ي ب ة لا تسقط ا ل ه ي ب ة تزول بمعنى لا يجفل منه ويخاف بل ي أ ل ف ه ويحبه مع إ ج ل ا ل وتوقير وتقدير ومن وسلم الوقار وإن وعلاه ولا صمت صمت تكلم سماه وعلاه لم يرمس إن إن إن خالطه الله البهاء صلى عليه فعليه له قبله أحبه بعده سكت أي صلى الله عليه وسلم. اي ل ل ل ه ع ه و س لم يروا لم ي مثله لا نقول اجمل بل مثله لم ل م يرى ث هذا ه قول ا ل ص ح ا ب ة ليس قوي ل لم ر مثله قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم وقد مدحه حسان بن ش ا ب ت شاعر الانصار شاعر النبي صلى الله عليه وسلم مدحه ب ق ص ي د ة فيها هذين البيتين يعتبران بيت القصيد من ا ل ق ص ي د ة فقال رضي الله عنه و أ ر ض ا ه ف أ ج م ل منك لم تر قط عيني ي ت ك ل م واكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرءا من كل عيب ك أ ن ك قد خلقت كما تشاء أ ي ك أ ن الله خلقك كما تحب وتريد أ ك م ل ص ف ة خ ل ق ي ة ب ش ر ي ة و أ س ت م ن ح سيدي حسان شاعر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عذرا ل وسلم ي ه ع ب أ ن أ ع د ل ك ل م ة في هذا البيت حتى ينالنا و ل ن ص ي ب منها فهو قال أ ج م ل منك لم تر قط عيني يتكلم عن نفسه ونحن نقول كم من الناس والخلق أ و الجمال ر أ ت عينك يا سيدي حسان فما ر أ ي ت إ ل ا ما كان في بيئتك وفي خلال حياتك ولكن يبدو لي أ ن أ ق و ل ومن حقي ان أ ق و ل في مدح جدي الرسول ف أ ق و ل ف أ ج م ل منك لم تر قط عين أ ي عين خلقها الله سواء في البشر أ و ا ل م ل ا ئ ك ة أ و الجن أ و أ ي أ ح د من عوالم العالمين ف أ ج م ل منك لم تر قط عين م ط ل ق ة و أ ك م ل منك ل م ت ر د النساء خلقت مبرا من كل ع ي د ك أ ن ك قد خلقت كما تشاء ومن بعده جاء امامنا العالم المؤمن العامل بعلمه الامام البصيري صاحب حب النبي صلى الله عليه وسلم والذي وضع ديوانا في مدفعه و أ ش ه ر ما له ا ل ب ر د ة ا ل م ع ر و ف ة والتي يجهل كثير من طلاب العلم معنى نصوصها ومن جهل شيئا عاده ومن جهل ش يقول ئ ا عاده ي البصيري فيها والتي بلغت ع ش ر ة فصول و أ ب ي ا ت ه ا قد أ ت ت ستين مع م ئ ة أ ي م ئ ة وستين بيتا فاقت المعلقات التي تفاخر بها العرب حبذا لو ي ق ر أ ه ا كل مسلم منكم كتيب صغير هكذا اسمها ب ر د ة ا ل م د ي ش ا ل ب ر د ة ل ل إ م ا م البصيري ع ش ر ة فصول في فصل منها يمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم ب أ و ص ا ف ه ا ل خ ل ق ي ة فقال رحمه الله فهو أي النبي فهو اصطفاه معناه وصورته أي النبي الذي حبيباً تم ثم بارئ, بارئ النسم ب الله ر ئ ا ن س م ا ل أ ي الله بارئ النسم اصطفاه حبيبا له اتخذ الله ابراهيم خليلا ولكن اتخذ نبينا حبيبا قال لموسى ولتصنع على عيني وقال لنبينا انك باعيننا, كان فرق لتصنع على وبين قوله إنك بأعيننا ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه أي النبي صلى الله صلى عن ل وسلم ي ه م ز ه عن شريك في محاسنه أي لم يشاركه بالحسن أحد يشاركه شريك لم بالحسن منزه عن فجوهر ي محاسنه ف الحسن فيه غير منقسم اعيا ا ل و ر ا ء فهم معناه ف ل ي س يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من تظهر صغيرة بعد وقال ت ك ل الطرف من أمني و في مقام آ خ ر رحمه الله ورضي الله عنه وكيف يعرف في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم اللهم أ ي ق ظ ن ا من أ ح ل ا م ن وعرفنا ن ا حقيقة ي ب ن ا صلى عليه ربنا ورحم الله القائل محمد بشر وليس كالبشر بل هو ي ا ق و ت ة والناس كالحجر وطاب لي ان اصفه يوما وانا اتحدث عنه ولولا انه كان تسجيلا يسجل لانها ا ب ن ة الوقت ما عرفت ما قلت فيه من بعد ولكن لتسجيلها سمعتها وكررت سماعها حتى نقلتها ودونتها وحفظتها فقلت فيه و أ ر ج و أ ن لا أ ك و ن قد جاوزت الحق والصواب و أ ر ج و الله عز وجل أ ن يكافئني بها بشفاعته يوم ا ل ق ي ا م ة صلى الله عليه وسلم حين أ ر د ت أ ن أ ص ف ه كما أ ع ت ق د فيه قلت هو صلى الله عليه وسلم ك ت ل ة ن و ر ا ن ي ة ك ت ل ة ن و ر ا ن ي ة م ت ر ب ع ة فوق ذ ر و ة سنام ق م ة الكمال اللامتناهي في عالم المخلوقات أ ي دون ب و ا ب ة ا ل ر ب و ب ي ة لا نقول عنه إ ل ا أ ن ه بشر نبي عبد الله ورسوله ولكن كما قال البصيري أ ي ض ا دع ما د ع ت ه النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه و ا ح ت ك ي وكيف نستطيع أ ن نمدح من مدحه الله فكل مدح لنا ووصف وثناء دون مدحه سبحانه وتعالى فلقد خلقه ر ح م ة للعالمين و أ ج م ل الخلق أ ج م ع ي ن وصاحب الخلق العظيم اللهم اجمع بيننا وبينه تحت ظلك وعلى حوضه شاربين من يده ش ر ب ة لا نظا بعدها أ ب د ا ادعوه وانتم موقنون ب ا ل إ ج ا ب ة